اسمك كم علامه من النص يا أخي خمس علامات نعم فتحة و ألف و وحذف و النون فما هي مواضع الفتحة مم. كم مواضع الفتحة اذكرها اسم المفرد الجمع التكسير والفع المضاع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بأخر شيء. والـ ألف في تثنية أسماء خاصة في أسماء ستة نعم هذا علامة الرفع تثنية أسماء خاصة. نعم وأما في النصب فهي علامة في الأسماء الستة والخمسة والكسرة يعني الجمع والنث السالم. والياء في التثنية والجمع ما المقصود بالجمع جمع المذكر السانم لماذا لم يقيده نعم لأن الجمع إذا ذكر مع المثنى انصرف إلى جمع المذكر السانم قال ما يعراب رأيته أبيك هذا لحن ما في عراب هذا لحن خطأ رأيت أباك منصوب علامة نصبه الألف لأنه من أسماء الستة أما هذا خطأ لا يصلح إن الحسنات يذهبن السيئات يسأل عن عرابها يدمن. تقدم الحسنات اسم إنه منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم ويذهبن في المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والسيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر لأنه جمع النت سالم ولا يقال يذهبنا في محل رفع وإنما يقال مبني فقط على السكون وأما إذا دخل عليه ناصب نعم يقال في محل نصب وكذلك عند دخول الجازم أما في حال الرفع فيقال مبني عند اتصال نون نسو به ولا مبني في محل رفع على الصحيح أو على المشهور لكن مع النصب الجزم إذا دخل ناصب عليه واتصلت به نون نسو فإنه في محل يبنى على السكون ويقن في محل نصب في محل جزم خبرنا الجملة ونحن نترك هذا عندنا قال رحمه الله وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون تقدم معنى أن الأفعال أو الفعل مضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون والألف تكون في محل رفع إما فاعل أو نائب فاعل كما أشرني لذلك فيما تقدم وذكر هنا في علامات النصب أن تلك النون المتقدمة التي تكون علامة الرفع في ذلك الفعل الذي أشرنا إليه في النصب تكون علامة حذفها يكون علامة للنصب ثبوتها يكون علامة للرفع وحذفها يكون علامة للنصب فإذا دخل ناصب على الفعل الذي تقدم الكلام عليه، فإنه ينصب، وعلامة النصب فيه تكون حذف النون. لن يقوم ما ما يعرب لن يقوم ما عندك. لن حرف نصب. طيب، واصل. يقوم ما فعل مضارع منصباً. وعلامة نصي حذف النون لأن حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة كما يقولون والأحسن يقال في الأمثلة الخمسة طيب الألف ضمير متصل مبني عن السكون في محل رفع فاعل أحسنته والشاهد في المثال يقوم نصب بحذف النون نصب بلن وعلامة النصب حذف النون كما ترى. طيب ولن يقوم يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. ولن تقومي نعم احسنتنا حرف نصب ونفي واستقبال وتقوم مخاطبة هذه فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبي حذف النون والياء ضمير متصل في محل رفع فعل احسنت وانت لن يقاما لن يقاما لن حرف نفي ونصف استقبال يقاما ونالف ضمير متصل في محل رفع نائف فاعل غيرت المثال عمدا لن يقاما لن يضربا ما هو يضربا يضربا فالالف نائف فاعل إذا غيرت صيغة الفعل وأما النصب نفس النصب بحذب أنه غيرت صيغة الفعل أو لم تغير عنت يا أخي لن تنال البرة حتى تنفقوا مما تحبون لن حرف نفي ونصب استقبال تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبي حذف حرف النون أو حذف النون لأنه من أفعال من الأمثل الخمسة انواظمين متصرف في محمد رفع فاعل حتى تنفق البر رفع به لن تنالوا البر حتى تنفق ايضا في شاهد وواصل نعم سيت الكلام عليها ان هي ناصبه من اسم ناصل سيت الكلام عليها حتى حرف غايه وجر وتنفق سيدة إن شاء الله شاهد أنه منصوب وعلامة نصبه حتى تنفقوا حذف النون أحسن تقوله أو فاعل. والشاهد حذف النون في الموضعين لدفن الناصب لن تقاتلوا معي عدو وعند من فضل لن حرف نصب حسنته ونفي واستقبال تقاتل فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فعال أحسنته وأنت يا أخي ولا يقف هذا فالحاصل يا أخوان أن حذف النون يكون علامة على النصب في الفعل المضارع الذي اتصل به ألف واثنين أو واو جماعة أو ضمير المخاطبة أهو اليا أو يا المخاطبة باختصار فهذا الموضع تكون فيه النون علامة النصب، كما أنها تكون النون علامة للرفع فيما تقدم في الفعل المضارع اذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا المخاطبة كذلك أيضا تكون علامة للنصب في هذا الفعل ولا بد من أن يسوق من أصب حتى تكون فيه علامة للنصب لا بد من ذلك انتهينا من هذا قال رحمه الله خلاصة يا أخوان ما تقدم بالنسبة لعلامات النصب خلاصتها أن للنصب خمس علامات الفتح وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحدف النون ومواضع الفتح ثلاثة ومواضع الألف واحد وموضع الكسرة كذلك أيضا جمع المؤنث السالم فحسب وموضع يا موضعان المثنى وجمع المذكر السالم وحذف النون له موضع واحده هو الفعل مضارع المتصل به الاثنين أو جمع أو يا مخاطبة فهذه الخلاصة ننتقل إلى علامات الخفض قال رحمه الله ونلخفض ثلاث علامات الكسرة واليا والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنة السالم تقدم معكم في بدء الكتاب أن للرفع أو أن الإعراب أقساما ليس كذلك أن الإعراب له أقسام وأقسامه أربعة أربعة رفع ونصب وخفض وجزم وكل قسم من هذه الأقسام تحته إيش؟ علامات كل قسم من هذه الأقسام تحته علامات فالرفع تحته علامات له وهي الضمة والألف الضمة والوا والألف وثبوت النون والنصب تحته أيضا علامات خمس وهي الفتحة والآلف والكسرة واليا وحذف النون وهنحن في الخفض وهو أيضا كذلك تحته علامات فقال المصنف أن الخفض ثلاثة علامات وهي الكسرة واليا والفتحة وقدم الكسرة لأنها الأصل كما قدم الضمة والفتحة فيما تقدم وهنا قدم الكسرة لأنها الأصل في الخفض والتعبير بالخفض كما تقدم هو تعبير من الكوفيين وأما البصريون فيعبرون بالجر الأمر في ذلك السهل والمصنف كوفي في الغالب فهذه علامات الخفض الكسرة والياء والفتحة ثم ذكر بعد الإجمال التفصيل فذكر مواضع الكسرة فقال فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف فالاسم المفرد المنصرف تكون فيه الكسر علامة الخفض مررت بزيد مررت بزيد ومحمد إلى آخر ذلك والمقصود بالاسم المفرد تقدم الكلام عليه ما ليس مثنى ولا مجموع ولا من أسماء الستة وأما معنى قوله المنصرف أي هو الذي يلحق آخره التنوين هذه حقيقة الاسم المفرد المنصرف هو الذي يلحق آخره التنوين مررت بزيد فزيد اسم منصرف كيف عرفنا أنه منصرف لأن آخره لحقه التنوين وهذا هو ضابط الاسم المفرد المنصرف هو الذي يلحق آخره التنوين وتقدم معنى أن الاسم المفرد تكون فيه العلامة ظاهرة ومقدرة تكون فيه العلامة ظاهرة ومقدرة سواء كان في الرفع أو في النصب وكذلك في الخفض تكون فيه العلامة ظاهرة مقدرة مثال الظاهرة مررت بزيد ومثال المقدرة في الخفض مررت بالفتى والقاضي مررت بالفتى والقاضي وغلامي وتقديرها إما لكل التعذر أو للثقل أو للمناسبة فمتى يكون تقدير الحركة للتعذر إنك متى أسمع السؤال جواب السؤال خاص ويقولون جواب فر عن تصور يعني يجيب فالجواب يكون فر عن تصور السؤال ثم يجيب طيب متى يكون تكون الحركة مقدر التعذر في الألف فقط ما مراط بالفتة أحسن ومتى يعني تكون الاستقل لي نعم فيليا مررت بالقاضي أنا بسحاق لي مسلة آه متى تكون المناسبة نعم متى تكون المناسبة تكون الحركة مقدرا لأجل المناسبة مررت بغلامي أنا بساعده لأنه حضرمي آه مررت بغلامي متى تكون الحركة مقدرا المناسبة أحسنت إذا أضيف لي المتكلم مررت بغلامي نعم قاله جمع التكسير المنصرف تقدم الكلام على جمع التكسير وهو ما هو تعريفه أو ضابطه نعم هو الجمع الذي تغيرت صيغة مفرده أو صورة مفرده والجمع الذي تغيرت فيه صورة مفرده وتغير المفرد عند جمعه إما في إما بالزيادة أو النقص أو بالشكل أو بما تقدم أيضا كذلك تجتمع قد تجمع بعض الأمور وأيضا الحركة تكون فيه ظاهرة ومقدرة وقبل أن ندخل في مثال من القرآن في اللي المفرد سلام على نوح ما يعرب على نوح على حرف جر ونوح اسم مجرور مفرد لأنه منصرف مجرور الكسرة على مجري قصلي مجرور على مجري الكسرة الظاهر على آخر لأنه اسم مفرد منصرف أحسن وكذلك قوله تعالى وإلى عاد وإلى عاد مجرور على مجري الكسرة الظاهر على آخر لأنه اسم منصرف. الاسم المفرد المنصرف تكون الكسر فيه علامة للخفض وكذلك أيضا يشارك في هذا جمع التكسير تكون فيه الكسر علامة للخفض وتكون الكسر فيه أيضا ظاهرة ومقدرة وتقديرها إما للتعذر أو الثقل أو المناسبة وأما الظاهرة كقولك مررت برجال وزيود وهنود مررت برجال وزيود وهنود. فهذه الكسرة ظاهرة كما ترى. وهو اسم منصرف. فمن يعرف هذا المثال السهل؟ مررت برجال وزيود وهنود. مع مرفع معظم من عسكون الصالح بالتاء ضمير رفع متحرك هو التاء وساتي. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. بزيود أو برجال قبل ذلك. البحر فير. نعم ورجال اسم مجرور بالباو على مجره الكسرة ظاهر على خير لأنه اسم لأنه جمع تكسير منصرف هكذا لابد الباديات بهذا ليحفظ هذا ويثبت هذه الأشياء لأنه جمع تكسير منصرف وزيود معطوف الواو حرف عطف والزيود معطوف على رجال والمعطوف على المجرور مجرور مثله يكون احسنت وعلى ما تجره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير منصرف أحسنت وهنود كذلك معطوف على ما تقدم مجرور على مجرم كسرة ونشاهد بهذا المثال ظهور الكسرة في جمع التكسير ومثال التقدير ما رغط مثال التقدير تقدير للتعذر نريد مثال للتقدير للتعذر لأن تقدم معنا بالأسارة حسنته مررته بالأسارة فيكون الأسارة مجرور وعلى مجره الكسر المقدرة منع ظهورها التعذر ومثال التقدير للثقل مررته بالجواري نعم أحسنته مجرور وعلى ما تجره الكسر المقدرة منع ظهورها الثقل إن آخره يكما ترى والمناسبة نعم هو سيجيب خلنا تروحوا أحسنته بأصحابي بأولادي مربت بأولادي مجرور على مجرده كسر مقدر منع من ظهور اشتغل المحل بحركة المناسبة قال وجمع المؤنث السالم ولم يقيده بالمنصرف كما قيد المفرد وكذلك أيضا جمع التكسير فأنت تلاحظ في هذا الموضع لما جاي العلامة الخفض قاله الكسرة تكون علامة الخفض في ثلاث مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف لماذا قيدهما بالمنصرف لأنه سأتي معكم اسماء مفردة ممنوعة من الصرف وكذلك جمع تكسير ممنوعة من الصرف فلذلك احتاج التقييد هنا لأن تلك سأتي الكلام عليها ويبينها أنها تخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة فلذلك احتاج إلى التقييد هنا فقال الاسم المفرد المنصرف لأجل إخراج الاسم المفرد غير المنصرف مررت بأحمداء مررت بأحمداء فإنه لا يخفض بالكسرة وإنما يخفض بالفتحة كما سيئت الكلام عليه وكذلك أيضا جمع التكسير منه ما هو منصرف ومنه ما هو غير منصرف فالذي يخفض بالكسرة هو المنصرف فاحتاج إلى أن يقيد فقال وجمع التكسير المنصرف مررت برجال لأجل إخراج غير المنصرف فإنه لا يخفض بالكسر وإنما يخفض بالفتحة مررت بمساجد مررت بمساجد لا تقول مخفوض بالكسر وإنما تقول مخفوض بالفتح وهذا سعية الكلام عليه وأما جمع المؤنث السالم فلا يكون إلا مصرفاً فلذلك لم يحتج رحمه الله تعالى إلى التقييد فلم يقل جمع مؤنث السالم المنصرف لأنه لا يوجد جمع مؤنث السالم ممنوع من الصرف لا يوجد فلذلك لم يحتج رحمه الله تعالى إلى التقييد وإنما أطلاق وجمع مؤنث السالم ولم يقل المنصرف، لأنه لا يكون إلا منصرفا إلا إذا سمي به هذا من الآبود ليس عليه إلا إذا سمي به صار من باب المفردات مثل عرفات وأدر أدر بأدريعات مثل عرفات وأدريعات هذه مسمى بها أصلها جموع لكن سمي بها فهذه نعم فيها لغة أنها تمنع من الصرف والكلام ليس عليها الكلام على جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا فلذلك لم يحتج المصنف ليش إلى التقييد لأنه لا يوجد ممنوع من الصرف وأما المفرد احتاجها للتقييد لأن هناك أيش ممنوع من الصرف من المفردات وأيضا جمع التكسير وجمع المؤنة السالم القاعدة فيه أنه لا يكون إلا منصرفا إلا إذا سمي به مثل عرفات الجبل هذا المشهور مثلا عرفات جمع عرفة فسمي به صار علما على جبل معين فهذا يجوز لك فيه الصرف ويجوز لك ترك الصرف تقول مررت بعرفات ومررت بعرفات مررت بعرفات ومررت بعرفات عرفات ممنوع من الصرف العالمية والتأنيث وعرفات منصرف باعتبار أنه أصله منصرف لأنه جمع لانه جمع. وكذلك مررت بأذرعات وهي منطقة الشام أظنها مررت بأذرعات فلك وجهان إذا سمي بجمع وأن تسانم الصرف وعدمه إذا سميت بجمع المؤنثة السالم جعلته علما على شخص مثلا فاطمات هذا جمع فاطمة ليس كذلك لو جعلناه علما على امرأة قلنا هذه المرأة اسمها فاطمات كيف نصنع به في الإعراب لنا فيه وجهان إما أن نصرفه باعتبار أنه في الأصل منصرف جمع مؤنث السالم وإما أن نمنعه من الصرف باعتبار أنه صار علما وفيه تأنيث وفيه تأنيث كما سيتم معكم في الممنوع الصرف ضابطه فواضح هذا فعندما لا نسأله لماذا لم يقيد الجمع جمع منا السالم بالمنصرف لأنه لا يكون إلا منصرفا ولماذا قيد المتقدمين بالم... بالمنصرف احسنت لأن منها ما هو منصرف ومنها ما هو ممنوع من الصرف فإحتاج الأبيان موضع الكسرة والكسرة إنما تكون في في المنصرف منها الكسرة إنما تكون في المخرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وأما الفتحة سيئة الكلام عليها إن شاء الله وبين الموضوع. فالحاصل يا أخوان من هذا الدرس أن, أن الكسرة هي الأصل في علامات الخفض ولها ثلاثة مواضع لها ثلاثة مواضع جمع الاسم مفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم قل المؤمنات عندما من يغضضنا من أبصالهم تفضل قل للمؤمنات نعم قل فع الأمر نبني على السكون طيب والمؤمنات اللام حرب جر والمؤمنات اسم أو جمع, جمع مؤنث سالم مجرور وعلى ما تجره الكسر الظاهر على آخره حسنت والشاهد المؤمنات مجرور على مجره الكسر لأنه جمع النث سالم كم تركوا من جنات عند من تفضل كم تركوا من جنات بس من جنات بس كم سأتي معك إن شاء الله الكلام عليه في غير هذا الكتاب تركوا في علماض أحسنته والواء فاعل من جنات من حرف جر وجنات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر الظاهر على آخر لأنه جمع النسالم أحسنته هذا هو خلاص الدرسنا اليوم بقي وقت غيرها إلا ما بقي شيئا بقي على درسنا بعد غاية سهل قال رحمه الله وأما اليافة تكون علامة الخفض في مواضع عندكم هكذا بالنسخة. في النسخة في مواضع في الأسماء الخامسة увер قالوا أما الياء فتكون علامة للخفض في مواضيع في الأسماء الخامسة والتثنية والجمع تقدم الكلام على الأسماء الخامسة هذا موضع الياء لها ثلاث مواضع الياء تكون علامة للخفض في ثلاث مواضع تقدمت معكم الياء في علامات النصب وأنها تكون علامة النصب في موضعيني في المثنة جمع المذكر السالم وأما الخفض فلا ثلاثه مواضع ما تقدم ويزاد الأسماء الخمسه ما تقدم ويزاد الأسماء الخمسه والأسماء الخمسه تقفض بشروطها المتقدم بالياء بشروطها المتقدمة وهي أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غنياء المتكلم تقول مررت بأبيك وأخيك وحميك إلى آخر ذلك ارجعوا إلى أبيكم عندما ارجعوا إلى أبيكم فضل فعل أمر ارجعوا فعل أمر مبني على حذب النوم سعيتي إن شاء الله الكلام عليه والواء فاعل إلى أبيكم إلى حرف جر وأبي مجرور وعلى مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أحسنته من الأسماء الخمسة تقفض بليا وأبي مضاف والكاف مضاف لي والشاهد حسنته الشاهد لأبي جره نبليا لأنه من أسماء الخمسة طيب عنده انتقد عرفت اليوم وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين بس ذي قوة عند ذي العرش مكين. نعم ذي صفة لرسول، وإنه لقول ورسول كريم وصفه بأنه صاحب قوة ذي قوة. نعت نعت المجرور مجرور، وعلى مجرد هنا إيش شاهد هذا؟ اليا نابة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة، وأيضاً شاهد آخر ذي قوة عند ذي عند ذي العرش، عند صاحب العرش، عند سيد، سيد الكلام عليها ظرف مكان، ضرف مكان، وعنده مضاف وذي، مضاف إليه مجرور، وهذا الشاهد مجرور على مجرره اليا لأنه من أسماء الخمسة وبمعنى صاحب، أحسنته، ثم استخرجها من وعاء أخيه، من وعاء أخيه، أنت عربت لهم، لا نريد غيره. ثم استخرجها من وعاء أخيه فضل انت عربت الظاهر لا استخرجها فعل ماض. والفاعل مستدقدر هو يعود على يوسف والها مفعول به استخرجها من حرف جر ووعاء مجرور بمن وعلم جره الكسرى وعاء مضاف والشاهد الآن وعاء أخيه وأقيه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة هذا هو الشاهد بها دي الأمثلة أن الأسماء الستة تجر بالياء مررت بأبيك وأقيك وحميك وفيك وذيمان قال والتثنية والمقصود المثنى تقدم الكلام عليه وعلى تعريفه أيضا يخفض بالكسرة يخفض بالياء نيابة عن الكسرة مررت بالزيدين والمسلمين كانتا تحت عبدين تحت مضاف عبدين مضاف لي وهو مجرور على مجره الياه وأيضا الجمع والجمع هنا أطلق فما المقصود به وقد قرن بالمثنى جمع مذكر سالم على القاعدة المتقدمة أن الجمع إذا أطلق وقرن أبو فالمقصود به جمع المذكر السالم لأنه نظير المثنى في الإعراب أي بالحروف. قال والجمع مررت بالمسلمين والزيدين وما هو الفرق بين نون الجمع ونون المثنى مررت بالزيدين والمسلمين ما هو الفرق بين نون المثنى ونون الجمع جمع ذكر سالم نونه مفتوحة نعم جمع وأنا سأخل هذا لن نسأل عن خصوص النون الفرق بين نون الجمع ونون المثنى لا بس جوابك صحيح لكن أريد بس الفرق هذا الخاص بين نون المثنى ونون الجمع نون المثنى كيف صورته تكون مررت بالزيدين والجمع مررت بالزيدين النون المثنى تكون مكسورة، أحسنتم، ونون الجمع بالزيدين بالمسلمين تكون مفتوحة، أما ما قبل ياء في المثنى يكون مفتوحا وما قبله فيهاش، وما قبلها في الجمع يكون مكسورا هذا الضابط يحفظ لأن يفرق لك بين المثنى والجمع مررت بالمسلمين والمسلمين، مررت بالمسلمين والمسلمين. الأول مثنى والثاني جمع. وَثَانِيَ جَمْعٍ إِنَّهُ سُبْحَانَ الَّذِي نَظَرْنَا